بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فلّرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت